سيبنا بمشتبا والأمين المصطفى رضي الله عنه الكرام وآل بيته العظام المستكين الشرفاء وبعث الأخوتي الكرام مازلنا معا بفضل من ربنا ونعمت مع مع تفسير وات الأحكام أريد الله أن هم الأبرار بس لو تعطينا الآية التي وقفنا عنها في التفسير تفضلتم من البرار الآية التي توقفنا عنها عندها في التفسير الله تعالى أن الذين كفروا وماتوا هم كفر أولئك أولئك عليهم أولئك شوفوا شوفوا هذا إمعان في تسفرهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا وعيد شديد لمن يموت كافرا. إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم هم كفر نعوذ بالله من غضب الله ونع الله في عليائه في عليةه أن بما نحن آهنا له إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر إذا هم كفر وماتوا على الكفر فهؤلاء عقابهم خير وعذاب عذابهم أليم استدامة القطع فيه وذاك أصحاب النار فيها خالدون إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر مدون ذلك لمن يشاء ولذلك هنا يبين الله للفعلاء أن الموت على الكفر فيه, فيه, فيه, فيه الهلاك والخسران والخزلان والهلاك العظيم قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك إمعانا في العذاب الذي فيه الحمد لله أولئك عليهم, لعنة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقال عليهم نعمه الله والملائكة والناس أجمعين أي في اللعنة تبع لهم إلى يوم القيامه ثم المصحبة لهم في نار جهنم يلعنون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وهذه فيها جواز لعن الكافر والحق ان نقول لعن الكافر المعين أيضا لا يجوز لعن الكافر لا يجوز المعين لكن لعن الكفار لا لا الله الظالمين الله الكافرين يجوز اللعن على العموم يجوز لكن لعن المعين سلام الكفار يجوز وعمر بن عنه وارضاك وكان يلعنهم لكن لعن المعين فالحق أنه لا يجوز لعن المعين لانك لا تدري بما يختم الله له لا تدري بما يختم الله له لذلك لا يجوز لك أن تلعنه لأنك لا تدري أيختم له بالصالحات أيختم له بالطالحات الرجل عاش ظهرا كافرا فاجرا ثم بايع النبي ثم نزل إلى ساحة الوغى فقاتل فقتل فكان في الجنه حتى أن نبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال بأبي هو أمي قال عمل قليلا قليل وفاز كثيرا ولعله يختم وبالصالح دون أن تدري أنت ولعله يختم له دون أن تدري أن أنت جاء النبي إلى الغلام اليهودي هو على فراش الموت وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام يا غلام أسلم, أسلم تسلم فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أبو أطع أبا القاسم شوف شوف سبحان رب العظيم ثم من هو قال أطع أبا القاسم فأسلم فقال اعتنوا بأخيكو، فقال اعتنوا بأخماؤه. أسلم ومات ما عمل شيئا. فلا احد يعلم يعلم خاتمة الناس والأعمال بالخواتيم. لا يعلم خاتمة الناس والأعمال بالخواتيم. فلعن معين لا يجوز لأنك لا تعلم خاتمته. وأيضا فإن نبيا لعن معينين من الكوفين الكفر فأسلموا. قال الله لعن فلان وفلان وفلان في غزت أحد. فأنزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم في ظالمون ليس لك من الامر شيء ايضا لما لعنت الناقة قال لا تصحبنا, لا تصحبنا ناقة منعنا فيكون الأمر هنا لعن المعين لا يجوز أما اللعن على الإطلاق يجوز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر منها شاربها وأتي بالشرب وجلد وقال خالد لعنت الله عليك فقال له لا تلعنوا لا تعين عليه الشيطان لا تلعنوا لا تعين عليه الشيطان قال وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ أَحْدَ إله, إِلَهُ الرحمن الرحيم وهذا هذه كما قلنا هي قضية الكون الكبرى توحيد الله جلال فعلها إفراد الله بالعبادة خلق الكون كله من أجل ذلك والكون كله يجرد يغرد توحيدا قال لا وإلهكم إله واحد سبحانه جلال فعلها ولا يستقيم الإيمان قط إلا بالتوحيد ولا تكون نجاة قط إلا بالتوحيد إن الله يقبض قبضة من النار يخرج منها كل من قال لا إله إلا الله وإلا ميعمل خيرا قط وإلا ميعمل خيرا قط وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حج اسمه من إن السكن أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآياتين وإلهكم إلهن واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي قولي ألف لميم الله لا إله إلا هو الحال قيم والحق أن الاسم الله الأعظم هو الله ما ذكر في في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا بركة وهو الاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجب نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد قال الله تعالى وإخطلاف الليل والنهار والسوك الأزاري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبسط فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون هذه الايات تدي تبين لنا على مظاهر الربوبيه الله جل في لما قال العربي وسئل كيف عرفت ربك قال عرفت رب بالغير اعترف رب بالغير وايضا قد قال الله جل جل في إنما قولنا شيء إذا أذنوا ونقول له كن فيكون وقال بعض العرب أيضا إن البعير ان البعير لا يدل على البعير وإن الأصل يدل على المسيح فسماء ذات سماء ذات أبراج و, و, و وارض ذات فجاج نعم وبحار بحار وأنهار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير فهنا الكلام على مظاهر الربوية إن في خلق السماوات والأرض انظر إلى السماء كيف أن الله جلال فعلا جعلها سقفا محفوظة وأن الله جلال فعلا زيانها زينة عظيمة جعل النجوم فيها زينة تتلألأ ليلا والنهار الشمس تشرق وتضيء وتطفئ وهذا أيضا من أعظم علامات ومظاهر الربوية الله جلال فعلا والقمر فيها نورا وجعله الله جلال فعلا منازل وهذه المنازل إذا نزلت القمر يكون هلالا ثم بعد ذلك يبدأ في الكبر حتى يصل إلى أن يكون قمرا مستنيرا مستديرا ثم ذلك يبقى إلى أن يصل إلى كالعرجون القديم أو يصل إلى محاق أو غير ذلك حتى يصل إلى النهاية في أن يتوارى خلف الشمس ويبدأ يعد الشهر الجديد بما جعل الله حسابه في القمر قال الله تعالى والشم... قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم يقول الله والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وقد قال الله عن النجوم والصفة صفة فالزاجرات في في زاجراء فالتاليات ذكرى إن إلهكم واحد. شوفوا انظر قال إن إلهكم واحد ثم بينا بعد ذلك هذه المظاهر المظاهر ربوبية إن إلهكم واحد. رب, رب, رب الصلاة والعرض بينهما ورب المشارك إن زينا السماء الدنيا بزينات الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وقال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون فجعل الله جل فعلا هذه الـ الـ الـ النجوم تتلألأ في سمائنا دلال على عظيم ربوبيته سبحانه جل وانظر إلى الأرض كيف ما هدى الله في فعلا للسلكين وانظر إلى البحار والأنهار كيف أنه جعل برزخا بينهما وحجرا شوف وانظر إلى ما يخرج منها هو الذي سخر البحر تأكل منه لحم طريا وتستخرج منه حليا تلبسونها وطر الفلك مؤخر مو... فيه ولا تبتغوا من فضه ولعلكم تشكرون نعم ولذلك قال قال واختلاف الليل والنهار هذه أيضا من عظيم آيات الله جل, جل في علاه قال الله, قال الله جل في علاه ما تسألون عنا العظيم الذي فيه مختلفون كلا سعالا ثم كلا سعالا هل مناقع الأرض مهادة والجبال أوطادة وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سباتة وجعلنا الليل لباسة وجعلنا النهار معاشة وبنينا فوقكم سبع شدادة وجعلنا سراجا مهادة وأنزلنا من ماء ثجدة فهذه كلها من مظاهر ربوبية الله جل في علاه وذالق قال والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس وهذه من أعظم آيات الله يدل في عليا أن الله سخر الريح وجعل الفلك تجري على على البحر أمنا أماناً واستجابا للرزق وأيضا إظهارا لمظاهر الله مظاهر ربوبية الله يدل في عليا عماق البحار عالم آخر عالم آخر ينبض بعظيم ربوبية الله يدل في يظهر بجلاء توحيد الله وأن الله على كل شيء قدير قال ما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أيضا يظهر أنك واهمة يا بشمهندسة أعتقد أن هذه الآية طيب أنا سأ من هذه الآية وأنتم رتبوها بقى قطعوا ورتبوا يعني واهمة يا بشمهندسة أنا حسيت إن من أول إن في خلق السماوات لأن من الأبرار قال بذلك جيد جيد جيد انتم من هذه الايه وارجع للايه الاخرى قال ما عند انزل الله من السماء من ماء وهذه هذه ايضا فيها ما فيها من الايات العظيمه شوف نزول المطر من السحاب من السماء من السحاب هذه من اعظم ايات ربوبيه الله جل في علاه وطرى الارض هامده فاذا انزل عليها الماء اهتزت وروت ان الذي احياها لمحي الموت. إن الذي يحيى لمحي الموتى. نعم. قال وانزل من السماء ماء وهذا الماء أنزله الله جل وعلا عزبا زلالا من أجل أن يطهركم به ومن أجل أن يحيى بأبدانكم وأقواتكم وأرذيكم بهذا الماء. وطلع الأرض همددا فأداء أنزلنا عليه الماء تزت وربت. نعم. برزق قال فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابه كل ما يدب على الأرض فهو دب والحيوان يعني وقد صنفه من الله جل وعلا منهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على اربع ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على اربع الله جل وعلا صنف الخلائق فكل من دب على الأرض أيضا رزقه على الله ومن رزق هذا الماء قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال واتفيهم كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض تتعلم أن الله سخر السحاب يعني يكون المطر ويكون الإنبات وإذا أراد الله عقابة أمة قد جحدت بآيات ربها وقد أساءت إلى, إلى نفسها بالكفر والجحود بربها جل فإن الله جل فعله يجعل السماء تنطر والأرض لا تنبت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون ما السنة السنة ليس, ليس السنة أن لا تنطر السماء بل السنة أن تنطر السماء لكن الأرض لا تنبت حصر ليس بعدها حصر كما حدث مع اليهود عندما جحدوا آيات الله جل وعندما عصوا رسله فإن الله جعل فتنهم الحيتان لا تأتيم إلا يوم اليوم الذي منع منه من الصيد عجيب هذا عجيب الكون كله عجيب الكون كله عجيب عليكم السلام عليكم عجيب لعظيم خلق الله هذا في وأنت تعلم بأن بأن الملك الملك الموكل بال بالقطر هو ميكائيل وكانت يهود تحبه من أجل الرزق ميكائيل وله عوام ولذلك يقال يقال أن الرعد هذه صوت الرعد هو صوت إما صوت الصوت الذي في الملك الذي يجر السحاب ويذهب بحسم أراض الله جل فيله أو في تحريكه سبحانه وجل فيله تفضلوا زادكم الله أدبا فشوف آآ يأتي الاستحابة سمع الرجل منها اسق حديقة فلان اسق حديقة فلان مأمورة فالسحاب الذي يمطر مأمور وما من شيء في الكون إلا بتقدير الله دل في عفوا فلا يتحرك متحرك ولا قس يعني إلا, إلا, إلا, إلا بتقدير الله فعله يقول اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان فذهب خلف السحابة حتى وجد الرجل فقال له بالله قل ما تفعل في هذه الأرض قال لما قال بالله قل لي قال لا أقول لك حتى تخبرني قال إني سمعت من السحابة صوتا يقول اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان قال له أما وإن قلت ذلك فإني أقسم الأرض أسلاثا ثلث لي ولأولادي وثلث يرجع في الأرض وثلث للفقراء قال من أجل هذا جاءتك هذه الأرزاق قال اسق هديقة فلان اسق هديقة فلان ولذلك رجل الذي قال لموسى سر ربك هل أموت على فقر أم لي غنى وفقر قال سألت ربي فقال لك غنى وفقر أربعون غنى وأربعون فقرا قال سأل الله أن يجعل الأربعين الغنى أولا مرت الأربعون فلم يفتقر فتعجب موسى فسأل ربه جل في علاه فقال يا موسى فتحت على عبدي بابا ففتح عليه أربعين باب على عبادي أربعين بابا فكيف أغلقه اللهم إن نحسن الظن بك فلا تمكن منا أحدا وأنت أرحم الراحمين قال لا آيات لقوم يعقلون وبينا أن من يعقل آيات الله جل في علاه المتلوبة وآيات الله المخ... ال... الكونية التي هي ظاهرة أمامكم من شمس وقمر ونجوم وسحاب مسخر بين السماء والأرض وسماء أرض وبحار وأنهار أشجار وثمار كلها دل دلالة واضحة على عظيم ربوية الله دل فعلا الفاضي مصطنبطة من مات على الكفر فلا نجات له ولا تفنى النار خالدين فيها أبدا جواز لعن الكفار على العموم العالم بحق من أبقى نعيات الله المتلوة وتدبرها وأمعن النظر فيها فحقق توحيد الله جعل بها ونظر آيات الله الكونية المخلوقة فعلم أنها داله على عظيم ربوياته سبحانه جل, جل في أعلى